موقع محب القارئ إ د ر ي س أ ب ك ر يقدم بسم الله الرحمن الرحيم هل وجوده عاملة تصلانا أتاك واشد خاشعة ناصبة حديث يومئذ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 「私の名前は ا の名前は私の名前は私の名前は私の名前は ل の名前は私の